ليش خيره يا أخي يا بسم الله الرحمن هتكسر ظبطه وسيبه لا تصيبه بقى فيه خدت فيه بقى عايز وبعد لا بقى صورني لي تعالى انت ليه مش شغال في وضع فيه تقوم تتنفس ده عيب لا خليه كده I don't that I don't de kül. In the name وقد قد أغلكنا over <laughs> هو كان مستطيل كمان النب الله, الله اكبر قم في عندما ديك مقتدر دي مقتدر دي مقتدر مقتدر الله الله الله الله الله نعم انك مين اللي كنتني معلش one While I don't <coughs> sí The m <تصفيق> ألا توقعوا في الميذات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> I'm making a لقد خلقنا الإنسان فيك بد. حبيبي حبيبي حبيبي Köszönöm <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> هل من مجعل لو عين مين الله اكبر الله اكبر الله اكبر Hú, <coughs> That's how it's brought <تصفيق> <تصفيق> أهي <أيحسب> سوف أن لم يروا أحب أتم دجال زنق استلم وشفت عيني وذبحناه نجى عيني فلا قطع سيكورا قابل سيكورا قابل سيكورا قابل سيكورا قابل او اطعام فيه من ذي ما اتغبه يتيما ذا أو مسكين صدق الله العظيم الفاتحة صدقت يا اله فيما كنت واردعت فيما احكم وكذا استمعنا من التلاوة المباركة تلاها علينا فضل في القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش القارب الإزاع البزوم التلفزيون بجمهورية مصر العربية و عليكم من العندات الإزاعية بمدينة الثمنون من شفر الكهربائي الحديثة للطوطيات و المريات إدارة و إشراف الحج محمد كسر الفراسة الكبرى إدار الحج عدمه في بلحة بالمحلة بسم الله